إ عَلَينَا لَهدَ وَإِن لَناَالَآخَِةَ وَالْأُونَا فَأَذَبْتُكُم نَا رَ تَلََظَّ لَا يَصلْلَهَا إِللاا الأشْفَ الذي كَذَّبَوتَوللان وَسَيجَ بُهَا الأتْق الذي يُؤتِ مَا لَهُ يتزكى وَماَا لِحَد الندَهُ مِن نِعمَةِ تُجزَاء إِلَّ بتِرَ أَوجههِ رَبِّهِ الأعَل وَلَ صَوْفَ